ان نسات لاك يطرب في غاو لاكن ما انت لا, لا, لا يؤمن وقال ربكم مد Ing. INNAMAN GALAN DU FAQULIN ALAN كذلك يؤفق الذين كانوا Ah! الحمد لله